ونسعر من نمشي يا هاوة وجفت عينينا بجرح فينا يا هاوة بجرح فينا يا حي قداريني يا دمع واسيني جمع على عيون ساهي على الخد بيت مايل جمع على عيون على الخد بيت بايل على عيون على الخد بيت الفرح يا صغ... حي على الخد بتدايق <تصفيق> اللي بيست دوب الفرح لقيته مشتايل ودمع العيون سايل على الخد بتدايق دمع العيون سايل على الخد بتدايق دمع العيون سايل على الخد بتدايق اللي بيست الفرح ايه تو في المكتبات ديهم يمكن في المكتبات ديهم يمكن بواسيه في المكتبات افتكروا سوا في عمايل اللي من عداني واللي وراي عداني اللي من عداني واللي وراي عداني وامدت اللي تاني سوا في عمايل وطلع الضمير نسكوا وزرعوا لي الشوك وير الها طبايل وزمن الغرام ولا صح الكلام ولا زمن الغرام ولا صح الكلام ولا ونشكو إلى الله يوم يعمل خانات بعد الناس تقعد خلي قفافه تمذوره معلش يا اخوانا والله تغويه اللي ما صد صوت سیر بلدا و